بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كما جمسك أبلي وانك إياه القرآن في جيني رمضان وليما لي وجدني ربك أن قرآنتنا رمضان في سبوه نتهميت نينجرة وانتني قويف الليك جيل للمنا ماتي في, في القصمة ما رببكن حقا في باطل ادن واس بقته ينتميجل رمضان ني قران ني جالا تھا قران ني فرمادان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رببكن نورت خنجه دو بحال محفوظ الرا سمي دنیا تي گدي قران خنبو سونت تیمے گيرا وان تي ي خن کہتے اكنو تتين قجلو في اكنو سي حق في بعض الات الدام با حلو يا كن ربي قران في كيف سبو رسول صل صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم negati isani teen fi agar isani teen le 40 isani teen le jinki quran hana kaise sun batat quran kanaf namni ye ramadan a som quran rab alam walti kabat jid ramadan a som thi jid kana kitab rab wi jin كتاباً أنزلناه إليكم مباركاً ليتدبروا لي آياته وليتذكر ألوها الباباً قرآن ربّين كإنهان في قد تنتليني فقراناً مكبوث ورّع أقليك أبو حاتين تلنيه بسكة ربّين جريكنا فقراء أولاً فتركال منه وليستقب سجدك ربّين كإنه ويتهن وحينه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد يسيه سلافاً قران ہن گے دی قبنی مالل اللہ و درب دین براتہوباتی سلاول تراج و ربی کے نبراتہ ہے و القبور دین قران نی یہ رمضانہ کے ساتھ میا اداق اللہ دن دن میا اداق اللہ وان تنم قجہل چھو بو انسغا فدرا بو اسن نما يادتي رسول <سؤال> ربي تي صحابان قران سن يرو كيتغو بني ور دراني بارتن رسول <سؤال> ربي صلى الله عليه وسلم کي ددان قران هنه قرعا بو يقياما شفاعت النب بتاجي قران نه شفاعت هي ريقياما حالا نما نه قران أقسم أبواب لمن قرأ جبريل الرسول لي سورة البقرة في سورة آل عمران ويا قياما قد مسات حنيت فيني نمرى بكبو أني نمرى مرون نيجد لو كاني قد سنة ما تحني جدن نمن قران قرأوا فتلفتوا ملائكه كتب بض ودجين نمن قران قرأوا كقران يتديبو من داخل ما قنات قرآن رمضان فيه قرأوا في رمضان بودا لي قرأوا وأبودا قرأتوا رسولة من جرم سمعتك يا قرآن والليل غافل سريت تهز القلب سبحان من أسرى فتحنا بك الدنيا فأشرق سلسها وطفنا رضوع القون نملأها أجرا ورد راني وجيني رمضان له قرآن بنتا بوتاسلا كثي قران قرا انت كانتا انيتين من بكبر يدتي قراته وان دوران هجتن نيدي امام مالك رضي رحمه الله برو رمضان كيس قران عليه واثقت انشاء حتى قراقي قراي بيفتوا غول نيدي دي ديني قران تي ديتين كيس قال جي واندا من ور قراني رمضان كيس nurak ke saif quran ke sath ki ka quran tartila ajayb e takay se jirun ki sifatah gurs se takay se jirun boya gammakri takay se jirun qana ajajay takay se jirun rijata oga takay se jirun da nawrtama kasiti qaran ibn mafthurab bisarra haya فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ آياتا عنه رسولي اكتبت الاب اكتبت الاب اكتبت الاب اكتبت الاب يوان الجديف يقول رسول ربي لالو اجي ثاني ممن من قلات جه اكتبت جالة رسولي قرآنه جالة قرآنه اذا اشتبقت دموع في قدود تبين من بكى ممن ثباثا <تباكى> فأما من بكى فيذوب وجدا لأن به من التقوى حراكا رسول ربي رسول الله عليه وسلم يرهدو صحابي ثاني كان أجيبتني سر إمامي جرس أبي موسى قد تقول رسول الله عليه وسلم akkana jeɗani ni ya abaa Musa eɗa o do anati ɗage patuna na agartu jeɗani rasul yakka je nanen nabi Musa le mal jeɗan yaa Rasul Allah o do atina ɗage taada ga he sila ittuf inke tajelan tagale barittu jeɗenje manan kana rasulatu ɗage patani ya abaa Musa tagale ma nabi Allah hidawu rabbisi fikken jeɗani ma اجرت ابي موسى يا رسول الله تناديك الكتابه اجلانك تشتلا معناه اذا اك ان بريدت اك فغليت ثلاثت قرئتي ارغب في دينك قران نكلي يو سغلي بريدان تاغي فتن تاخير نبتو غدنا ابو عمر بن خطاب رب سرى حجاله يو صحابه والغين ابي موسى يو في راتي. يا ابا موسى فإن قلام ربك نانو الأقل في سجلان أبي موسى قال لن دفعه قرآن قرآن فإن لماذا ترغب في سجلان أكثر فحابا من الثاني الأقل في سجلان وإنني ليبكيني سماع كلامه فكيف بعيني لو رأت شخصه بدأ سلا ذكر مولاه فحن وشوق قلوب العارفين تجدد بدا ارى كلام ربي دغيث قرى وخصن ني جنانين بدسني بدن كيف اتارغم ومان تننا اكو منو اغر رو كانه قال فهمين قران الرانو تفهم نوليه اياد عبد ذات قران ربي وان دروتين بقبولين جنانين يو قاب قبول هن جنانين قصاد يوخا وانتي دغرا نتي كوبت بالان باي مرنن سلا علمنا ما مورتو هر كفشل سجيت قران ربي وانتي ندف علمنا ما قجيت في حرام استقامت خرا دييرات قران ربي نور دواء وانكم كيف تجرو بيكم هي ان فدرت ديمن قرآن ربي يرو روحي و ان بدا و ان بدا الروا ونما ان قادق قرآن ربي ملكي اجري قرآن ربي ثلاث بد ربي رتنا ما دي قرآن ربي دستور ربي هناتي حكمه حقو يا قياماتي مي قرآن ربي وجين جراش ديننا رمضان أخي رمضان على الله Buddinna Qur'ana kana adobe ine ila Qur'ana kana ngamattiin Nura Qur'ana kana Qur'ana kana walin babbarin Odu dinne kadala ine sati me hadala ine